إِنَّ الله يحكم بينهم في ما هم فيه يقتربون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلص ما يشاء هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكون الليل النار على الليل الشمس والقمر كل يجري لأدل مسمى فلا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعاب ثمانية أزواك يخبطكم في بطونكم مهادكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ثالثم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تطورون إن تكتروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى بعباده الكبر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزروا آفرة وزر أفرا ثم إذا ربكم مرجعكم فلنبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور وإذا مس الانسان رجل بعى ربه منيبا إليه ثم إذا خل له نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وَجَعَلَ رَيْلَهِ أَنْدَارًا لِيُغِلْلَ عَنْ سَرِيرِهِ قُلْ رَنَتْ أَعْطِ فُقْرَ الْقَوِينَ لِنَادَى مِنْ أَصْحَابِ النَّاسِ أَمْنَ مُقَارِنُ النَّاسِ الَّذِينَ يَدْرُونَ رَقَائِمَ يَحْكُو الْقَوِيَةَ وَيَمُوتُوا عَمَّدَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يعلمون. إنما يتذكر ذلك قل يا عبادي الذين آمن اشتروا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل إني امرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أقاب إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الغاسدين الذين غسلوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الحسران المبين لهم من فوقهم فلن من النار ومن تحتهم فلن ذلك يطرق الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطابود أن يعبدوها وأنادوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم من الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم قرأ من فوقها وهم مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخرج الله الميعاد فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه, في الأرض. فسلكه في الأرض ثم يخرج به سرعا مختلفا ألغامه ثم يهيج فتراه مصقرا ثم, ثم يبعله حطاما إن في ذلك لذكرى لهم ألباب أفمن شرح الله قد رؤوا للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسلة قلوبهم من ذكر الله أولئك في فالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي فاقشعروا منه دلود الذين يخشون ربهم ثم تلين دلودهم وقلوبهم إلى بسم الله فالك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يبنل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون فذب الذين من قبلهم فأداهم العذاب من حيث لا يحكمون فأذاقهم الله الجزء في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبروا لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مدر لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشابسون وردلا سلم الرجل هل يستريها المثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تخصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إن جاءه أليس في جهنم مثوى للكافير والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكبر الله عنهم أسفأ الذي عملوا ويدزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويحرفونك بالذين من دونه ومن يقبل الله فما له من هار ومن يهل الله أليس الله بعزيزٍ زينتقام ولئن سألتهم من فلق السماوات والأرض ليقولن الله قل ما ماتلون من دون الله إن أرادني الله بضل هل هن كاشفات جله أو أرادني برحمة هل هن ممتكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوفل المتوفلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يبديه ويحل عليه عذاب مقيم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 ان في ذلك آيات لقوم يتفكرون أم اتقدوا من دون الله شفاء كل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يحفرون قل لله السفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده سأزدى قلوب الذين لا يجبون بالاخره وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل الله مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعهم ومثله معه افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم هناك افضل من سيئات ما يكون هناك ما كانوا اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من قال إنما يكون على افضل بل اجل ان يكون هناك فما أرى مَا ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أعلاق سيخيبهم سيئات ما كسبوا وما هم يَعْلَمُوا أَنَّ يعلموا أن الله يبتر الرزق لمن يشاء ويقذب إن في ذلك لآيات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 ولكنهم ما ان يكونوا من ان من قبل ان يكونوا العذاب من قبل يمكنهم ان العذاب يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يمكنهم ان يمكنهم ان يمكنهم ان يمكنهم ان يمكنهم ان يمكنهم ان يمكنهم ان يمكنهم ان يمكنهم ان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 وليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفاذتهم لا يمسهم السوق ولا هم يحزنون الله طالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين شفروا بآيات لا ملائك هم القاتلون قل غير الله تأمون أعبد أيها الجاهلون ولقد توحي إليك وإلى الذين من قبرك لإن أشرت ليحبطن عملك ولتبونن من القاتلين فإلا وكن من الشافرين وما قال الله حق قدره والأرض جميعا قربته يوم القيامة والسماوات رضيات بيمينه سبحانه وتعالى ونفق بالطول فضعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق به أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ويبعى الكتاب وجيء بالنبيين واشق وقضي, وقضي بينهم بالحق وهم لا يلمون. وبقيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وفيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال, وقال لهم قدنتها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رجل منكم يدفون عليكم ايات ربكم يتبون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لطاق يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت فلمة العذاب على الكافرين في لدخلوا أكواب جهنم طارقين فيها فبئن مثل المتكبين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاروها وكفحت أبوابها وقال لهم قزنتها وقال لهم قزنتها دلام عليكم قبتم فابطلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأغرزنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامين وترى الملائكة حاقين من فوق العرض يسبحون بحمد ربهم وقبي بينهم بالفق وقيل الحمد لله رب العالمين